بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام لقد رغب إلي عدد من إخواننا الأفاضل وأحسن الظن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن رغبوا في أن نقوم بقراءة من كتاب إرشاد البرية شرعية الانتساب السلفية ودحض الشبه البدعية وهذا المؤلف وفق الله عز وجل وأن كتبناه منذ قدر خمسة عشر سنة ونحو ذلك فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من منا ذلك من هذا العمل وأن أجعله خالصا بوجه الكريم وقبل أن وطبعا الكتاب طويل والفترة لا تكفي في استعراضه خصوصا إذا كانت هناك بعض التعليقات ولذلك رأينا أن اشتث مبحثا منه نرى أنه من الأهمية بمكان أن يعرف وأن يقف عليه المسلم الذي يهمه دينه فرأينا أن يؤخذ مبحث الصفات التي يستحق بها العبد أو أبرز الصفات التي يستحق بها العبد أن يكون صلفية وقبل أن نشرع في هذا الأمر لا بد أن نقرأ المقدمة التي كتبت في هذا الكتاب فقلت أعلم أخي الكريم وفقني الله وإياك طيب كثيرا صورنا صور أهلا أصدق في الكلام الأم الله كلام لأنه سنقرأ المقدمة فقط مقدمة نقرأ قلت يا عبد الأخي كريم وفقني الله وإياك أن الانتساب للسلفية انتساب للجادة التي كان عليها الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك أنها تمثل الإسلام الخالص الصافي من أدران الشرك والبدع إذن الانتساب للسلفية انتساب للإسلام الخالص فكونك تقول أنا سلفي يرادف الإسلام الصافي الإسلام الصافي بسم الله Sesungguhnya sekarang puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita memuji kepadanya dan meminta pertolongan, meminta ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan dari perbuatan-perbuatan kita. Berang siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan berang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa setidaknya sembahannya hak yang menerima ketulian Allah Subhanahu wa taala dan besar Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya dan sebagai utusannya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Waih orang beriman Bertawalah kepada Allah dengan sebenar taqwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya Ayyuhan Nas, taqwalah bakkumullahi, wahala ya kum minnu shuahida. Ubi manusia bertawalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, wahala kum minha azohjah dan Allah ciptakan juga enam istrinya, khabar seminhumarijal, kesirah wanita dan yang itu Allah sebarkan di antara keduanya banyak kaum laki-laki dan kaum wanita. Wataqallah alladzii tasaalun nabiyyi wa raham, tawallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya kalian saling meminta dan juga saling menjaga hubungan kerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sunnya Allah itu maha menjaga kalian. Ya <tanya> ayyuhalladzina aamanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. orang beriman, tawallah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim kamu amalan Allah, akan merbaiki aman kalian dan mengampuni dosa kalian. Wa may yattaqi Allah wa rasulullah faqad faza ma'ziman. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dan nah, mengikuti Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah beruntung dengan keuntungan yang besar. Nah, fainastaqal hadis kitabullah bahwasanya sebaik-baik atau sebenar-benar ucapan adalah kitabullah dan sebahagian-bahagian petunjuklah petunjuk Rasulullah sallallahu dan setiap perkara adalah perkara yang diadakan dan setiap perkara yang diadakan adalah bidah dan setiap bidah adalah sesat dan setiap setan tempatnya di neraka elam naam ketahuilah hadirin selanjutnya wayasiraku yang mulia beberapa ikhwah telah mengajukan kepada saya agar Aku membacakan kitab Resyadul Bariyah Sesuai dengan baik sangkanya Ikhawa kita Yang kitab ini Telah aku karang Semenjak 15 tahun yang lalu Atau sekitar itu Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima amalan kita Dan menjadikan Amalan tersebut Amalan yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya tidak cukup, kitab ini dipelajari hanya beberapa hari saja dan kita akan mengambil permasalahan yang eh, paling penting yang salahnya bagi seorang muslim untuk mengetahui tentang agamanya. Kita akan mengambil tentang sifat yang berkenaan dengan penasibatan dirinya kepada Salafiyah. Dan sebelum saya menyarahnya tidak mengapa, aku membacakan dari Muqaddimah kitab ini. Ketahuilah wa istirahatku yang mulia Menisbatkan dirinya kepada salafiyah Itu telah menisbatkan kepada Rasulullah SAW para sahabatnya Dikarenakan Rasulullah para sahabatnya Senantiasa meraih keselidikan bid'ah Dan yang lain sebagainya Maka penisbatan kepada salafiyah Itu telah penisbatan kepada Islam Yaitu Islam yang murni Ketika engkau katakan anak salafiyah maksudkan di sini adalah Nah sebagaimana menyatakan saya adalah seorang muslim yang safi, yang yang murni qon tuwallati ja'alani aktubu fi haula hadha al mawdu' uddat amurin ujmiluha fil aati Awalan wajibun nasiha Fakat thabata 'inda al imam muslim hadith tamim ad-dari رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم إذن يعني الدافع الذي حملني على أن أؤلف هذا الكتاب واجب النصيحة فالنصيحة واجبة لذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام الدين كله قال الدين النصيحة فلا يستقيم الدين إلا على النصح. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالأمر المعروف والنهي عن المنكر من النصح ومن النصيح للمسلمين وهذا من الأمر بالمعروف أن الإنسان يعرف الناس بهذه الدعوة المباركة وبالمنهج السلفي القويم ومنهم السلف هذا من النصح والنصيحة كما قال الإمام الخطابي رحمه الله هي إرادة الخير للمنصوح كما سيأتي في البند الثاني وهو حب الخير للغير أيضا مما جعلني أكتب ذلك هو حب الخير للغير وحديث أنس في وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فكون الإنسان يتمصر بنج السلف ويصير على هذا المنج القويم صلى الله عليه وسلم الثبات على ذلك يحبه أن هذا الخير ينتشر في أرجاع المعمورة وهذا الواجب أن الإنسان يحب لإخوانه ما يحب لنفسه وهو من كمال الإيمان من كمال الإيمان نعم Kemudian kenapa saya menulis kitab ini? Ada beberapa perkara saya menulis kitab ini yang pertama adalah nasihat Sebagaimana hadis, Yaitu kan lima muslim Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Ad-dinul nasihat Agama adalah nasihat Kulna kami mengatakan liman ni ya Rasulullah Untuk siapa ya Rasulullah Qalillahu alikitabihi wa rasulihi wa li'aimati muslimina wa amatihim untuk Allah untuk kitabnya, untuk rasulnya dan untuk para pemimpin, kaum muslimin dan juga mereka secara umum oleh kerana itulah inilah tujuan utama kenapa saya menulis kitab ini yaitu untuk memberikan nasihat dan rasulullah s.a.w. menjadikan nasihat ini dalam perkara agama semuanya Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhzadinnas kerana adalah sebagai umat yang mengurahkan manusia dan memerintahkan yang dan mencegah untuk nabiullah, kalian memerintahkan kebaikan dan mencegah dan beriman kepada Allah. Oleh karena itulah bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahy munkar memerintahkan kebaikan dan mencegah termasuk nasihat Bagi kaum muslimin manusia yang mengetahui juga tentang dakwah yang mubarakah ini dan juga manhaj salafus saleh sebagaimana ucapan Imam Khotibi Bahawasanya Nama nasib adalah yaratu satu al-khayr al-mansuf Yaitu menginginkan kebaikan untuk yang dinasihati Dan akan kita jelaskan insyaAllah perkenalan ini adalah Kecintaan kepada yang lain untuk Suatu kebaikan Kemudian Kenapa Aku menulis kitab ini Yang kedua adalah Karena aku mencintai kebaikan bagi yang lainnya Sebelum hadis Al-Nasim Al-Bukhari Muslim Lai memihak hukum hati hibah di akhir majhulinasih. Kalian tidak sempurna keimanannya, sambil mencintai dirinya sebagai mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya sendiri. Maka inilah yang menjadikan agar manusia itu senantiasa berpegang ku kepada salafus saileh, mengajak manusia untuk tak kokoh dan bisa menyebar kebaikan tersebut. Inilah perkara yang wajib. Jadi manusia mencintai yang lainnya untuk kebaikan-kebaikan yang termasuk kesempurnaan daripada suatu keimanan Amal amr al-falif al-amr al-adhi hamalani aizan ala ta'alifi hadha al-kitab ma ra'aytuhun min talbisin wa tashuihin li haqiqati da'wati salafiyyah hatta uddat inda kathirin minal nasa حزبا من الأحزاب المذمومة شرعاء يعني أن هناك من شوه الدعوة السلفية وافترى عليها الافتراءات الكاذبة وأنها دعوة تشدد وتزمت وأنها دعوة سب وشتم للعلماء وأنها, وأنها إلى آفره من هذه الكذبات والتلفيقات على الدعوة السلفية فماذا بارك الله فيكم فهذا الكتاب بإذن الله يثبت خلاف ذلك وأن الدعوة السلفية هي دعوة رحمة ودعوة خير للغير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة قال عن أهل السنة هم نقاوة الناس وهم خير الناس للناس هم نقاوة الناس وهم خير الناس للناس وأهل الباطل على مدار التاريخ منذ غابر الزمن والذنوع عليه السلام وهكذا الأنبياء والرسل من بعده إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقوامهم لا يستطيعون أن يواجهونهم بالحجج وإنما بالتلفيقات والكذبات والافتراءات حتى ينفر الناس منهم ومن دعوتهم وهكذا السلف الكرام من خطى خطوة الأنبياء والرسل ومشى في سيرهم أيضا ناله ما ناله من تلك الكذيبات والتلفيقات فترى أن أهل البدع يسمون أهل السنة حشوية ونابتة ومجسمة لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات يا سبحان الله يسمونهم حشوية يعني كلامهم زائد عندما أهل السنة يذكرون الأدلة من كتاب السنة على إثبات الصفات قال هذا شيء حشو يعني شيء زائد ما له داعي وهكذا يسمونهم نابتة ويسمونهم مجسمة لأنه يقولون أنه يجسمون الخالق عند أن يثبت أهل السنة لله الصفات على ما يليق بجلاله قالوا هؤلاء مجسمة وهكذا أيضا علماء حيض نفاس وأيضا مخابرات وجواسيس وكل هذه من هذه الافتراءات الباطلة نعم بارك الله فيكم فأصبحت الدعوة السلفية مشوهة في نظر كثير من الناس فواجب على المسلم أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من بيان هذا الباطل ودحضه. و Iqamat al-Hudjah, pada khilafah, dan ahl dan ahl al-Da'wah Salafiyyah, adalah da'wah as saafiyyah al-Naqiyyah, yang mewakili al Islam al islam as-safi Wa ya, ya, Kemudian Yang ketiga Kenapa aku mengarang buku ini Dikarenakan banyak terjadi pencampur adukan tentang hakikat dakwah salafiah itu sendiri Sampai nah, ada di sana kolomba hisbiyun yang tercela Menjadikan dakwah ahli sunnah wal jamaah ini adalah dakwah yang betul-betul sangat jelek Mereka yang melakukan nah, perkara yang diadakan melakukan gerustaan menyatakan bahasanya dakwah al-sunnah jamaah adalah dakwah yang keras, dakwah yang kuno, dakwah yang Lam dakwah yang ketinggalan zaman dan lain sebagainya karena menetapkan adanya Al-Qur'an dan Sunnah. Dan mereka melakukan kedustaan-kedustaan. Al-bidah mereka adalah para pendusta. Sehingga seharusnya al-sunnah wa jamaah Menjelaskan perkataan tersebut bahawa dakwah al-sunnah tidak sebagaimana apa yang mereka tuduhkan. Dakwah al-sunnah adalah dakwah yang penuh dengan kasih sayang, dakwah yang menginginkan kebaikan bagi yang lainnya. Sebagaimana ucapan Syaikhul Islam Ta'miyah dalam khazanah sunnah bahawa ahlu sunnah al-jamaah mereka adalah panutan dan menasihati jadi orang atau manusia yang paling berusaha untuk menasihati bagi yang lainnya. Dan al-bida' Sebagaimana dalam sejarah dan juga orang-orang sebelum mereka dari para wa Warusul sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka senantiasa memerangi dakwah tersebut. Mereka tidak mampu memerangi dengan dalil-dalil ataupun yang lainnya, akan tetapi memerangi dengan keruskaan dan pengada-adaan, menjadikan manusia lari, menjadikan dakwah di Sunnah benar-benar jelek di sisi manusia. Demikian pula dakwah para anbiya wa rasul. Maka barang siapa yang menempuh jalannya para anbiya wa rasul, maka akan mendapatkan sebagaimana para nabi dan rasul dapatkan. Yaitu akan didustakan, akan dilakukan pengada-adaan dan sebagainya. Ahlul Bida Ahl bidah menjeluki Ahlus Sunnah Jamaah dengan laan, syabiyan atau nabi tah atau mujassimah. Bahasanya adalah perkara yang suatu tambahan yang tidak perlu dilakukan adalah dakwah yaitu penetapan adanya jiswa bagi Allah Subhanahu wa taala kenapa demikian dikarenakan alusnul jemaah menetapkan Bahasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat dan mereka juga menjuluki para ulama alusnul jemaah dan ulama haid dan nifas dan mereka juga mengatakan itu senantiasa mengungkit-ungkit pesan orang lain. Mereka adalah para mata-mata nah, dan pengadaan-adaan setara yang betul-betul dilakukan oleh mereka. Sehingga dakwah sunnah jemaah betul-betul menjadi jelek di hadapan manusia. Oleh itu, itulah wajib bagi setiap muslim untuk bangkit menjelaskan perkara ini. Bahawa apa yang mereka lakukan adalah perkara kebatilan. Dan juga menegakkan Hujjah bahwa Ahlus Sunnah jamaah Itu berbeda dengan apa yang mereka tuduhkan. Ahlus Sunnah jamaah adalah dakwah yang safi, nafi, Yang murni dan yang jernih. Dan sebagainya juga Islam adalah Murni dan jernih. Thumma dhakartu Fi athnal kalam Mu'assas da'wah salafiyyah وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيدت كلامي بنقل عن عالمين من علماء السنة العالم الأول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى حيث قال عند قول الله جل في علا يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم قال وهذا تقوله تعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط قال وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم وأما العالم العالم الآخر فهو شيخنا العلامة المحدث مقبل ابن هاج الوادعي رحمه الله حيث قال مؤسس الدعوة السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت هذا القول عنه من كتاب البركان لنصفي جامعة الإيمان بتعليقي في حياة الشيخ رحمه الله Nah. Kemudian aku sebutkan dalam permasan ini Yang tentang muasir pendiri utama dakwah ahli sunnah wal-jamaah Iaitu Rasulullah SAW Dan aku kuatkan bahwa dakwah sunnah itu adalah Dari Rasulullah SAW dengan menukilkan dari dua ulama' Dari ulama al-sunnah wal jamaah yang pertama adalah Habib Ibn Hajar Ibn Al-Habib Ibn al kasir beliau menyatakan Ya makulun nasib bi'imamihim Bawasanya masing-masing manusia dan imamnya Bawasanya nanti pada Ya makul kiamah akan dihisab Dan akan berdiri Bersamaan dengan imam mereka Ya hasa bi'imamihim Dihisab dengan imam-imam mereka Dan ini Adalah perkara dan juga Firman Allah SWT eh asai asali mmm rasul ah. faiza nah. ya. jika datang enam umat telah soal rasul maka akan diputuskan keputusan mereka itu sesuai dengan apa yang menjadi keadilan di Allah subhanahu wa ini merupakan keutamaan bagi uh, al ahli hadis Imam mereka adalah Nabi Muhammad SAW Kemudian yang kedua adalah Aku dari seorang imam Yaitu muhadith Yaitu Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi'i Dalam kitab beliau Yaitu al-Burqan Dan kalau beliau memberikan nasihat Kepada jamin imam Al-iman Yang ada di Yaman dengan ta'alik Yang beliau lakukan Bainana ahlul bid'a' ينتصبون إما إلى من أحدث هذه البدعة وإما إلى نفس البدعة فمثلا الجهمية تنتصب إلى من؟ إلى الجهمة بن صفوان وهكذا الأشعرية إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني قبل أن يرجع إلى مذهب الصنف وهكذا الماثريدية تنتسب إلى أبي منصور الماثريدي وقص على ذلك حتى في عصرنا الحاضر تجد هناك فرق تنتسب إلى من أحدثها فمثلا السرورية تنتسب إلى محمد سرور زين العابدين والقطبية إلى محمد قطب وهكذا وقص على ذلك وإما أن تنتصب إلى أفعالهم أو إلى البدعة التي أحدثها من أحدثها إلى نفس البدعة فكبدعة القدر سمون القدرية المفهو القدر طيب وهكذا أيضا المرجئة سم مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن الإيمان بمعنى أخروا العمل عن الإيمان يعني لم يجعلوا العمل من الإيمان هذا إرجاء وهكذا أيضاً الرافضة عند أن رفضوا إمامة الشيخين أبي ذكر عمر والخوارج نصبت إلى بدعتهم الخروج على حكام المسلمين وهكذا في العصر الحاضر جماعة الهجرة والتكفير الذين نصبوا إلى فعلهم وهو التكفير بدون بين ودليل ولحو ذلك كجماعة مثلا التبليغ يسمون جماعة تبلغنا يبلغون على غير بصيرة والإخواء المسلمون وإلى آخره بينما أهل السنة لا ينتسبون إلا إلى من إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يسمون أهل السنة يسمون أهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة لاجتماعهم على الأخذ بالسنة فهم أهل السنة والجماعة ولهم مرادفات يعني ألقاب ترادف وتساوي هذا اللقب من المرادفات الشرعية كأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف Al-Firqan Najiyah Taifal Mansura Dan ini adalah Al-Qab Syar'iyah Al-Qab Syar'iyah nah. Lain halnya dengan Ahl Bidah Terkadang Mereka dinisbatkan Kepada orang yang mengadak-adakannya Atau kepada perbuatan Bidah itu sendiri seperti Jahmiah, nisbah kepada Jahan bin Safwan. Wa nisbah kepada Abu Hasan al-Assyari. Dan minggu pula, Maturidi, nisbah kepada nah, eh, Mansur Abi, Maturidi. Abi Mansur. Abi, Abi Mansur Maturidi. Dan minggu pula di zaman kita nah, sekarang ini. Seperti Sururiyah, nisbah kepada Muhammad bin Suru al-Abidin. Demikian qutbiyah nisbah kepada Muhammad bin Qudq. Dan kiaskan enam semua perkara tadi. Terkadang juga nisbah kepada perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana nam Qadariyah nisbah kepada enam qadar, nah yaitu Qadariyah. Demikian pula Murji'ah yaitu kepada amalan di mana mengakhirkan amalan Jadi iman. Itu tidak dijadikannya sebagai amalan dari keimanan tersebut Demikian mula rafidah Nisbah kepada mereka-mereka yang memberontak atau enggan kepada dua seikh Yaitu Bakar dan Omar Khawarib dikatakan mereka itu keluar dari pemimpin kaum muslimin Dan juga di zaman kita Nam sekarang seperti jamaat takfir mereka menisbatkan tanpa adanya bukti, dan tanpa adanya dalil yang juga jamaat tabli. Mereka nisbah kepada, karena karena mereka menyampaikan tanpa adanya ilmu. Demikian pula ikhwan muslimin. Sementara ahlu sunnah al ah, menisbatkan diri mereka kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka dinamakan ahlu sunnah. Nisbah kepada sunnah Rasulullah SAW. Terkadang juga, Enam. Mereka dinisbatkan Kepada Ahl Sunnah jamaah Atau yang Yang semaklah dengan itu Seperti Ahlul hadis Atau Ahlul Athar Atau pengikut Sunnah Atau Firqah najiyah Taifah Mansurah Dan ini semuanya adalah Jelukan-jelukan yang serai Mufi'ah akhir Al-Muqaddimah Dekarnak يعني تفضل ما يتعلق بمن هذا الكتاب وهو في حقيقة الأمر ما أخذ من كتاب اللي أسميته الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية وهذا الكتاب ولف عام 1417 وقد قدم لنا شيخنا العلامة مقبل رحمه الله تعالى وجعلت مقدمة لهذا الكتاب عما يتعلق بالتعريف موجز للدعوة الصلفية في سبع مباحث ثم رأيت أن أوسّع الكتاب أخذًا ببعض مشورات بعض إخواننا الأفاضل بحيث أن يكون أن يكون كتابًا مستقلًا لأن كتاب الأدلة الشرعية يتكلم غالبه حول الانتخابات وما شابه ذلك فماذا بارك الله فيكم فأخرجت هذا الكتاب. وهذه هي المباحث، ثم ذكرت بعض المباحث الأخرى إضافة إلى السبع المباحث، مبحث أبرز الصفات التي يكون بها العبد أو يستحق بها العبد أن يكون صلفيًا، ثم أيضًا أردفته بمبحث مهم. وهو ذكر أبرز الشبهات التي يتقولها أهل البدع والضلالات ضد الدعوة السلفية وناقشتها نقاشا علميا وبفضل الله عز وجل وكرمه ردينا عليها واحدة تلو الأخرى قدر أظن سبعة عشر شبهة أو نحو ذلك نعم فماذا بارك الله فيكم هذه تقريبا يعني أبرز المباحث فأخرج هذا الكتاب بهذه الصورة ثم أخرجت مبحثا مختصرا أسميته التخفى المهدية لمن سأل عن معنى الصلافية مبحث مختصر متداول Lalu, sudah diikuti dengan peristiwa yang berikut. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat berkesan dan berpengaruh kepada orang-orang Islam di zaman Rasulullah SAW. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat berkesan dan berpengaruh kepada orang ini adalah peristiwa yang sangat berkesan dan berpengaruh kepada orang yang sangat berkesan dan yang sangat berkesan dan yang sangat berkesan dan berpengaruh kepada orang-orang Islam yang sangat berkesan ini adalah peristiwa yang ...berkaitan dengan... ...pokok permasalahan dari hakikat... ...berkaitan jadil yang syarikat... ...untuk... E, ...menyingkap... ...tentang talbis hizbiyah ...yang dilakukan kepada alusnaul jamaah... ...yang aku karang... ...berkaitan itu pada tahun... ...1417 sejariah... Ya, ...dan juga di... enam ...direkomendasi oleh Syekh Ubay bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Aku jadikan ini adalah muqaddimah yang berkaitan dengan permasalahan penting dari dakwah Ahlus Jamaah. Selanjutnya, aku menginginkan untuk memperluas kitab ini dikarenakan sebagian ikhwah memberikan pengarahan kepada saya agar jadikan ini kitab yang eh, tersendiri. Ya, yang yang pertama berkaitan dengan pemilu. Setelah itu aku ringkas Nah, kemudian setelah itu aku tambahkan dari tujuh pembahasan tersebut dengan sifat-sifat e, yang berkenaan dengan Salafiyah. Kemudian aku sebutkan pula aku tambahkan dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan pembahasan syubhat-syubhat apa yang mereka lontarkan dari ahli bidah dan juga pelaku kesatan yang menentang aqidatul jamaah Kemudian aku diskusikan dalam kitab tersebut enam satu persatu dan aku sebutkan sekitar 17 subhat atau yang semisal atau semisal dengan itu. Akhirnya itulah apa? Semoga Allah menganugerahkan kepada kalian dan aku ringkas kembali yang dengarkan dengan tufah. Nah, jadi termasuk apa? Istilahnya eh, hasil ataupun buah. Nah, dari kitab ini. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan manfaat dengan karangan tersebut dan juga eh, menjadikan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala sungguh Dia adalah Membuat atas beras suatu. Tapi, mula berasa, ayatan, an, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, السلف نسبة إلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم تقول أنا صلفي يعني أنتسب إلى السلف الذين هم الصحابة الكرام فهذه نسبة شرعية وهذه الياء النسبة كما قال ذلك عبد الكريم السمعاني في كتابه الأنساب قال السلف بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم وانتحال مذهبهم يعني اختيار مذهبهم. وهذا كلام لشيخنا محمد أمان بن علي الجامع رحمه الله تعالى حول معنى السلف قال رحمه الله عندما نطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الإصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا طريا غضا طريا إلى أن قال كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد والذين شملتهم شهادة الرسول لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس حيث يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما يشمل الاصطلاح التابعي التابعين إذن انتهى كلامه إذن هذا, هذا هو تعريف الصلف الصحابة والتابعون وأتباعهم فأنت تنتصب إليهم بمعنى أنت تكون على طريقتهم في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك والأخلاق والمعاملة ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا انتهى من مجموعة الفتاوى نعم Tidak mengapa pula nah, untuk menjelaskan tentang makna salaf. Dan siapa mereka, orang-orang nah, salaf itu. Salaf ini nisbah kepada sahabat yang mulia, semoga Allah meriduhi mereka. Ketika engkau mengatakan anak salafi. Itu engkau menisbahkan kepada para sahabat. Dan yang disini adalah, ya nisbah salaf. Sebenarnya ucapan dengan As Al-Karim, ya. As-Sama'ani, As-Sama'ani, As-Sama'ani, As-Sama'ani, As Bil nah, Kita bila As-Sama'ani, As-Salafi, yaitu dengan maki Fathasi dan juga Al-Lam, Fak, disini ada Nisbah kepada Salaf. Dan ini adalah termasuk dalam ikhtiar dari malham mereka. Dan juga dari uh, ucapan Muhammad dan Aman. Al Jami tentang makna salaf bahawa ketika dikatakan kalimat salaf dari sisi enam istilah adalah para sahabat Rasulullah SAW yang mereka itu mengambil kepada Rasulullah SAW agama secara langsung pengambilan betul yang yang jernih yang yang murni dan sebagaimana juga dari istilah bahasanya mereka itu mengikuti mereka yang mengikuti para sahabat tersebut. Yang mereka juga menarik dari ilmunya. Nah Dan ini meliputi persaksian Rasulullah SAW atas mereka bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia. Naam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yu'minuuna billaahi tsumma alladziina yu'nahum. Sebaik manusia adalah masa saya kemudian setelahnya masa setelahnya. Sebagaimana juga Menisbatkan kepada tabiin, tabi, tabi para pengikut mereka. Hanya itulah kalau engkau menisbatkan eh, salafi itu nisbat kepada para sahabat dan juga para tabiin, wajah tabiin baik dari sisi nama kita ataupun ibadah, atau tingkah laku ataupun akhlak dan juga muamalah. Hanya itulah Syaikhul Islam Ta'iah menyatakan bukan perkara yang aib seorang untuk menampakkan dirinya sebagai salafi, dan disebabkan kepadanya, dan juga e, mengagumkan dari manhab tersebut bahkan wajib untuk terima darinya menurut keselamatan para ulama kerana ini adalah menampakkan manhab al-usnah oleh jamaah tidak akan terjadi kecuali suatu kebenaran selesai dengan dari majumat fatawa al-usnah ibn teminya ساعة سبع كانت انتهت الساعة سبع. خمس دقايق. يعني هو علما يعني سابعة سرعة ونص نص. سرعان نص. هه. قوامه نقلابس. يعني إلى الساعة سبع عالنص. طيب خير إن شاء الله. زكر الله خير. الله لا يحصل ملل عليهم ولا شيء. ولا لا ما دامها اه تمام <تكلم> لا لا هم, هم حصل خلاص تشتغل نكمل ولا خلاص خلاص او sudah selesai نترسكنا بقى selesai نعم نكمل ندخل معنا يوم الاربعاء خلاص الثلاثاء انا اسبيان يوم الخميس اوه طيب إذن معنا أربع أيام لا لا. طيب فمعنا الصفات تقريبا قد غفتين عشرة صفة طيب لا بس ممكن نأخذ الآن نأخذ صفتين من الصفات التي يستحق بها العبد أن يكون سلفيا طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا معنى الصفة قال هي الأمارة اللازمة للشيء يعني المقصود بالصفات هي المعنى القائم بالذات معاني اختسبها الإنسان طيب اختسبها, اختسبها الإنسان من شجاعة من كرم من من إلى آخره وهكذا أيضا صفات إذا تحلى بها العبد وقامت به يعني أصبح ممن يكون على هذا النهج القويم إذا تحلى بهذه الصفات التي سنذكرها بإذن الله عز وجل وهي ليست ليس المقصود يعني استطراد أو ماذا حصر ذلك لا وإنما هذا الشيء الذي رأيته وهي أبرزها وإلا هناك صفات أخرى طيب بارك الله فيه وهي من الأخلاق الطيبة هذه الصفات من الأخلاق الطيبة فأول هذه الصفات أولا تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا الحياة سواء كانت عقيدة أم عبادة أم سلوكا أم معاملة خصوصا عند التنازع إذن تحكيم الكتاب والسنة هذه من أبرص الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أن يحكم الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحصن تأويل وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم هذه الصفة مهمة جدا إذا اختلفت أنت وأخوك فما هو الفيصل وما هو فصلوا الخ القول في ذلك وفصل النزاع الكتاب والسنة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي على المسلمين أن يتحلوا بهذه الصفة لا ينبغي لا ينبغي عليهم أن يحكموا العادات الجاهلية بعض الناس عندهم عادات جاهلية إذا اختلفوا يحكمون العادات الجاهلية ولو كانت مخالفة للكتاب والسنة غلط لا بل يجب عليك أن توطن نفسك على تحكيم الكتاب والسنة في أي مسألة من المسائل سواء في العقيدة العقيدة. الآن تجد بعض الناس يقول لك الله ما هو في السماء. طيب. فهل هذا رضا بتحكيم الكتاب والسنة؟ الجواب لا. لأنه لو رضى بتحكيم الكتاب والسنة لاستسلم وانقاد. ورضي بأن الله في السماء سبحانه وتعالى أي في العلو. الرحمن على العرش استوى استوى بمعنى على وارتفع لأن الفعل استوى إذا عدي بعلى أفاد العلو والارتفاع يأتي الأشعر يقول لك لا استوى يعني استولى قوله له محكم الكتاب الصنة ما هو الذي جعلك تقول أن استوى بمعنى استولى قل لك عقلي عقلي يدل على ذلك قل له أنت ما حكمت الكتاب السنة حكمت عقلك قل له ذلك لكن تلزمه بالكتاب السنة قال الله عز وجل الرغمان عن العرش استوى ما فيش آية تدل على أن استوى بمعنى استولى سيقول أنا عندي عندي بيت شعري ما هو سيقول استوى بشر على العراقي من غير صيف ولا دم مهراقي استوى يعني استورى هنا استوى بشر على العراقي من غير صيف ولا دم مهراقي قل له يا جاهل هذا البيت لمن سيقول هذا بيت ينسب إلى ابن الأخطر النصراني هو ينسب هو مش أكيد ولا ينسب إلى ابن الأخطر النصراني قل له تترك الكتاب والسنة وتستدل ببيت شعر لأحد النصارى أين عقلك رأيتم وقص على ذلك في هذه المسائل في مسائل العقيدة أو في مسائل العبادة يأتي يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم والله طيب خير إن شاء الله ولذلك أقيم احتفالا بمولده طيب انظر كيف تقول له نحكم الكتاب والسنة تقول له نحكم الكتاب والسنة هل النبي عليه الصلاة والسلام عمل احتفالا لنفسه هل الصحابة الصحابة الكرام أقاموا احتفالات بمولده هل التابع التابعون لهم بإحسان فعلوا ذلك الجواب لا لا إذن خير الهدي هدي من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأتباعه فما بارك الله فيك فعندما نحكم كتاب الصلاة نرى أن الاحتفال بالمولد بدعة محدثة أحدثتها الشيعة العبيديون قيل في مطلع القرن الرابع قيل في مطلع القرن السادس طيب وهكذا إلى آخره حتى فيما يتعلق بالمعاملات والسلوك ألا تجد جماعة الدعوة صمم التبليغ هؤلاء فرقة التبليغ يتحلقون يعني يتمسكنون ويتخلقون للناس عن ضعف ممكن إذا جلسوا عند صاحب خمرة مثلا ممكن يقول له خلال شرب الخمر ونحن ونحن ندعوك بعد ما تكمل شرب الخمر صاحب تلفاز وقال لك نابس اسمع وانظر وبعدين ندعوك ولو يطوف حول القبر ممكن يطوفون معه لكي يدعوه إلى الله طب هل هذه أخلاق صحيحة هذه أخلاق فاسدة النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهدى سئلت احدى زوجاته عن خلقه قالت كان خلقه القرآن يعني يمتثر القرآن قولا وعملا واعتقادا فهل كان يفعل هذا الشيء أبدا بل كان ينكر على حديثين عهد بالإسلام عند أن قال أحدهم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني للنهن ندل قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده إذن خلاصة الكرام أن الإنسان ينبغي أن يحكم الكتاب والسنة على مذهب السلف الكرامكم سعياتينا في البند الثاني يحكم الكتاب والسنة في أي قضية اختلفت أنت وأخوك الكتاب والسنة أي شخص بينكم الكتاب والسنة ما قال الله وقال الرسول على عين الرأس وما كان خلف ذلك فيرمى عرض الحائط هذه الصفة الأولى من الصفات التي ينبغي أن يكون العبد الذي يستعقبها أن يكون العبد سلفية تحكيم الكتاب والسنة أنت تريد شيء وترغب في شيء هذا الشيء يخالف الكتاب والسنة إذا حكم الكتاب والسنة إذا حكمت الكتاب والسنة تترك هذا alladhi yahwahu aw tahwahu nafsuk kenapa karena mukhalif kitab sunnah wahalam majra nah kemudian 6 berkaitan dengan uh, permasalahan yang perlu diperhatikan di sini adalah mala sifah Yaitu Menghendakkan sesuatu itu Berhukum dengan adat itu sendiri Yaitu seseorang Itu melakukan Manusia ber, melakukan sesuai dengan perbuatannya Jadi Mana sifat terkadang disebutkan kepada perbuatannya Seperti keberanian Ataupun Kedirmawanan Atau yang lainnya Dan lain sebagainya Dan ini selainnya Ada, ter, ada terdapat dalam diri seseorang Yaitu memiliki manhaj yang lurus. Jika engkau mendapatkan sifat yang tidak sebagaimana disebutkan, tentunya hal itu tidak sebagaimana semestinya. Dan di ada sifat-sifat yang lain. Dan namun di sini kita sebutkan e, sifat yang yang penting. Di antara sifat-sifat yang e, perlu di miliki oleh manusia yang pertama adalah tahkim Al-Qur'an was sunah kitab was jadi berhukum kepada kitab was sunah baik dalam permasalahan akidah ataupun ibadah tingkah laku ataupun e, muamalah fa ya, in tanaza'tum fi syai' farud wa rasul in kuntum amanu billahi khairu wa as jika itu berselisih maka kembalikan kepada Allah rasulnya jadi kalau kalian itu beriman kepada Allah dan nah hari akhir dan itulah sebaik-baik penafsiran. Dan juga firman Allah, "Fala rabbikallazina hatta yahkimu wa fi masra bainahum." Maka saya tidak kami yakapmu kalian tidak beriman, mereka tidak beriman sampai berhukum apa yang menjadi persisian di antara mereka semelaju fi usmuha dan mimma qadait Setelah itu mereka betul-betul menerima apa yang dari keputusan Allah dan juga keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah, Tadkala engkau berselisih dengan saudaramu, Maka, Apa yang engkau upayakan, itu hendaknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah sifat, Yaitu berhukum, Kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan, Berhukum kepada, Adat, Kebiasaan-kebiasaan jahili. Nah, di antara mereka, Terkadang terjadi berselisih, Mereka berhukum dengan, Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, walaupun kebiasaan tersebut meneliti Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah wajib bagi dirimu. Jadi untuk senanti saya berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah baik dalam akidah, ataupun yang lainnya. Ketika engkau dapatkan dalam firman Allah, iaitulah Allah itu berada di atas lain, Ar-Rahman Al Al-Musthfa. Kalau ada seorang mengatakan tidak di atas Langit Maka dia tidak ridha dengan hukum Al-Quran dan Sunnah Seharusnya ridha dengan sunnah Kerana Allah menetapkan Ar-Rahman dan Al-Histawa Allah itu persemayam di atas langit Nah Al-Histawa Nabi Ma'ana'ala Wartafa'ah Di atasnya, terlebih tinggi Tidak sebagaimana Dilakukan sebagian yang lainnya Setiap sehari Asyariun menyatakan bahasanya istawa adalah istawala dan mencakup. Nah, ini tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi berhukum dengan apa? Nah, orang asyari mengatakan berhukum dengan akalmu. Engkau berhukum dengan akalmu. Padahal seharusnya engkau berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Engkau katakan bahasanya istawa adalah istawala. Kemudian ia menyebutkan, apa yang jadi jalil adalah Istawa busra al-Yaraki Min gulisifin ulada min mihraki Buasanya bersemayam itu, eh, Bisa menguasai kemirahan, bisa menguasai Irak tanpa adanya Pedang tanpa pertumpahan darah Engkau berhujah dengan ucapan ibnu Ahtol Tidak berhujah, dia berhukum kepada Al-Quran Dan Sunnah Sementara ibnu Ahtol adalah seorang Nasrani Bagaimana akalmu? Engkau Jadikan hukum itu dengan uh, hukumnya orang Nasrani. Dan kiaskan dalam segala permasalahan. Baik dalam masalah aqidah atau ibadah. Kalau seandainya ada seorang yang mengatakan. Ana wahib -Nabi SAW. Saya mencintai Nabi S.A.W. Kalau begitu saya akan melakukan perayaan. Memperingati kelahiran Rasulullah S.A.W. Katakan kepada dia. Engkau tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan peringatan kelahirannya? Dan juga para sahabat pernah melakukan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW Dan para tabi'in dan atabat tabi'in? -ta Jawabannya tidak Lalu, kenapa? Nah, semoga Allah berikan marokah kepada Nabi kalian Mereka tidak berhukum dengan Al-Quran dan Al Sunnah Dan demikian pula Yang mengadakan pertama kali tentang bid'ah Mau dengar bawi di sini adalah syiah membaitiyun. Sekitar enam pada abad yang keempat atau abad yang keenam. Demikian pula apa yang dilakukan oleh jamaah dakwah atau jamaah tabligh. E, mereka melakukan dakwah. Jadi kalau ada seorang yang minum khamr, nah, kau minum khamr, tapi nanti saya akan mendoakan untuk kamu. Silakan kau minum khamr. Kalau ada seorang yang punya televisi. Ya, tidak mengapa kamu lihat televisi Nanti saya akan berdoa untuk kamu Kalau ada orang yang keliling, -keliling Kuburan Tidak mengapa kau keliling kuburan Nanti saya akan berdoa untuk kamu Demikian pula Nah, Demikianlah uh, Tablihiun Jadi nah, mereka membiarkan kemaksudan, kemaksudan tersebut Dan mereka menyangka adalah Sebaik-baik apa yang mereka lakukan Maka Nabi Muhammad SAW Nah Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dan kalau istri Rasulullah SAW ditanya itu Ansha tentang akhlak Rasulullah SAW adalah kan, Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi hendaknya berakhlak yang Al-Quran baik dari sisi ucapan, amalan ataupun keyakinan. Bahkan mungkin juga berkeyakinan dengan perkara Islam tentang ucapan Nya Allah Wasiita. Maka Rasulullah juga ada seorang yang mengatakan Nya Allah Wasiita. Rasulullah langsung menegurnya. Aja'an darillahi middan. Kul masya'allahu wahda. Apakah kau menjadikan saya sebagai tandingan? Katakanlah atas kehendak Allah semata. Maka kesimpulan daripada ini. Penisbatan. Nah, yaitu. E, berhukum dengan Al-Quran, Sunnah. Rasulullah, Maha, Abang, Salafus, Salih. Dalam semua permasalahan. Kalau engkau bersisih dengan saudaramu. Maka kembalikan kepada Al-Quran dan Al Sunnah. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan Dan apa yang Rasulullah SAW Ucapkan maka engkau ambil Dan apa yang menyelisihi dari Rasulullah SAW Engkau buang di balik tembok Nah Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Yaitu menginginkan eh, Supaya tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nah eh, Kesimpulannya Sangat panjang sekali hmm. Baik nah. hmm. Kamu طيب ثانيا الأخذ بما, الأخذ بما ورد عن الصحابة في بيان القضايا الدينية الأخذ بما ورد عن الصحابة في بيان القضايا الدينية عامة وفي قضايا العقيدة خاصة الأخذ بما كان عليه الصحابة يعني هذا المبحث أو هذه الصفة مهمة جداً كون الإنسان يتقيد بما كان عليه الصحابة، وهم سلفنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم في فهم الكتاب والسنة. نفهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم.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 الأمر الأول مشاقة الرسول والأمر الثاني اتباع اتباع غير سبيل المؤمنين هذان أمرا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وكلا الأمرين متلازمان وكلا الأمرين متلازمين. طيب، وك... نعم، أقول الأمر الأول مشاقة الرسول. من شاق الرسول، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن اتبع غير سبيل المؤمنين، فقد شاق الرسول. إذن هما متلازمان. كلا الأمرين متلازمان مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين طب من هم المؤمنون هم الصحابة من شاق الرسول يعني من ابتعد عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ووقع في مخالفته فقد وقع في مخالفة الصحابة الكرام لأن الصحابة مقتدون بمن؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبع غير طريق الصحابة فقد وقع في مشاقة الرسول لماذا؟ لأن الصحابة متبعون لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام إذن هذان أمران ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولذلك يقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله إن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد إن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر انتبه إن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر ما هما الوصفان الوصف الأول مشاقة الرسول والوصف الثاني اتباع غير سبيل المؤمنين كل يقتضي الوعيد نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره فمن شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول إذن يظهر من هذه الآية أن الواجب عليك يا عبد الله أن تأخذ وتفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هذه الآية الأولى في هذا الباب No. Kemudian kedua Adalah Mengambil dari apa yang Para sahabat SAW itu e, Lakukan Dalam e, keputusan Dalam agamanya secara umum Ataupun dalam akidah secara khusus Ini adalah perkara yang sangat penting Jadi hendaknya mengaitkan Dirinya Dengan, dengan e, pemahaman Para sahabat yang mulia Itulah Quran dan sunnah sesuatu yang pahaman uh, para salafus sahala al kiram Yaitu para sahabat al diyalawanhum. Semua Allah berfirman, Kami yang usah kepada Rasul dan yang bakti mata meluhudah para syah peminisi Rasul setelah datang kepadaNya itu petunjuk. Okey tapi okey dan mengikuti jalan yang saya nak buat ini. kami akan palingkan semendia berpaling manusia jahannam. Kami masukkan diri yang dalam neraka jahannam musafat masirah. Dan itu adalah secara jelek tempat kembali. Di sini ada dua perkara. Yang pertama adalah Umar Yushai Rasul, yang siapa yang Rasul. Yang kedua adalah baca bila Rasul minin dan mengikuti selain jalannya kaum minin. Dua perkara ini adalah dua perkara yang saling berkaitan. Maka para siapa yang melisihi Rasul, maka dirinya pasti mengikuti jalan selain kaum minin. Dan juga barang siapa yang mengikuti jalan kaum mukminin maka dia pasti menyelisihi Rasul. Olehnya itulah mereka beriman. Nah, hendaknya mereka itu beriman dan tidak menyelisihi kepada Rasulullah SAW Nah, barang siapa yang uh, Menyelisihi dari mengikuti Rasulullah SAW maka sungguh dia telah uh, Menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Dikarenakan para sahabat itu senantiasa mengikuti Rasulullah SAW Alhamdulillah Sya Allah Islam Tamiyah menyatakan bahawa dari dua perkara ini, sifat ini adalah ada ancaman. Nah, dikarenakan kedua perkara ini adalah perkara yang saling berkaitan. Jadi berhak untuk mendapatkan ancaman. Yang pertama adalah menyelisih Rasulullah dan kedua adalah mengikuti jalannya Kominin. Maka ancaman yang Allah sebutkan matawalla Kami akan palingkan semendiri berpaling dan kami masukkan dirinya Dalam neraka jahannam Maka sekali lagi Bagaimana siapa yang melihat si Rasulullah SAW Maka dia pasti mengikuti jalannya Selain kaum minin Bagaimana siapa mengikuti jalannya selain kaum minin Maka pasti dirinya itu e, Menentang Rasulullah SAW Maka wajib Bagi kita untuk mengambil Hakru'ah dan sunnah Sesuai dengan pemahaman على صحابه ربما الله تعالى عليهم وهذه الآية أيضا تدل على هذه الصفة وهي الأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنه قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال السعدي رحمه الله عند قوله والذين اتبعوهم بإحسان أي بالاعتقادات والأقوال والأعمال فهؤلاء هم الذين سالمون من الذم بالاعتقادات والاقوال والأعمال فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم، وحصل لهم نهاية المدح وأعظم الكرامات من الله وحصل لهم نهاية المدح وأعظم الكرامات من الله إذن هذه الآية الكريمة تدل على ما ذكر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان يعني إيش وافقوهم وأخذوا ما هم عليه الذين جاءوا بعد بعض الصحابة طيب اتبعوا الصحابة لماذا تبعوهم بالاعتقادات اعتقدوا اعتقاداتهم وبالاقوال قالوا بأقوالهم وبالأعمال عملوا بأعمالهم ما أحدث قولا ولا في الدين ولا عملا ليه لم يعملوه ولم يقولوه وما أجمل ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله حيث قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم أي الصحابة وقل بما قالوا وكف عما كفوا غسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم فإنه يسعك ما وسعهم السلف بالنسبة للصفات قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف ما تأتي تحدث تأقوال عندك وتؤول وتحرف لا الصحابة رضي الله عنهم كان القرآن ينزلهم متوافرون طيب ويقرؤون الآيات والأحاديث في باب الصفات ما قد علم عن واحد منهم أنه أنكر صفة من صفات الله إذن الواجب علينا أن نصلغ مسلك الصحابة في فهم الكتاب والسنة طيب بارك الله فيك هذا أمر أمر أيضا آخر نصلغ مسلكهم في أمور الدين في الاعتقادات في العبادات في الأقوال في الأعمال يعني يقتدى بهم ولذلك يقول عبد الله بن ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات يعني من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الحي قد انحرف انظروا كم من أناس كانوا معنا على الخط على المنهج السلفي واليوم أين ذهبوا أخذت بهم الرياح ذات اليمين وذات الشمال انحرفوا نصر الله العافية من كان مستناً أي مقتدياً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أُولَئِكَ أَصْحَابُ محمد صلى الله عليه وسلم هم أبر هم أبرُّ الناس قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم أبرُّ الناس قلوبا قلوبهم طيبة وأعمقها علما عندهم علم عظيم، غزير ومن علمهم أنهم ما حرفوا الصفات من علمهم أنهم أثبتوا صفات الله عز على ما يليق بجلاله وهكذا أبروا الناس قلوبا وأعمقوا علما وأقلهم وأقلوا تكلفا ما يتكلفون أشياء ما هي موجودة في الكتاب السنة أي الصحابة لا وإنما يتعبدون الله بما في الكتاب والسنة فحاصلوا أن هذه الصفة صفة عظيمة أن الإنسان يأخذ ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه سواء في فهمه للكتاب والسنة في, في, في فهمه للكتاب والسنة أو في مسائل الدين من الاعتقادات والعبادات ونحو ذلك نعم والله أعلم Demikian pula ayat ini menunjukkan tentang sifat Allah SWT, yaitu agar mengambil dari para sahabat radhiyallahu taala alaihim wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar mereka orang terdahulu dari kaum hijrah dan ansar walladinta mau dan juga mereka mereka yang mengikuti dengan cara yang baik radhiyallahu anhum radwan Allah ridha kepada eh, kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Mau adalah murni nafik kita jadi tidak nharul abada dan Allah siapkan untuk mereka itu surga yang ada di bawahnya sungai-sungai kekal dalam untuk selama-lamanya dari kalifahul itulah keuntungan yang sangat besar berkata Syekh bin rahimahulloh taala kualinya bagaoh misal iaitu mereka yang mengikuti para sabar dan cara yang baik baik itu dalam sisi Akidah ataupun perbuatan serta aman amalan mereka itu akan selamat dari dosa-dosa. Kita -dosa. mendapatkan kebaikan-kebaikan. Waalaikum -kebaikan. kalimat Allah dan juga termasuk seutama, sepaling agung dari kalimat Allah Swt. Nah, Musabikunyalah awalun mereka adalah para sahabat Walidin tama umhisan iaitu mereka-mereka yang mengikuti para sahabat tersebut. Lah, baik itu dari sisi perkataannya, perbuatannya, ataupun yang lain. Dan langkah bagusnya ucapan Al Azzi. Beliau menyatakan espirnasaga nah, menelisunah wakifhayi tu wakafal kaum hendaknya engkau bersabar. Lham, nah, tetkala lham nah, menegang kepada sunnah dan hendaknya berhenti sebagaimana mereka itu berhenti iaitu para sahabat. Wakul bima ya, kau lu yang ucapkan sebagaimana mereka ucapkan dan juga enam masyrul sabila salafus soleh dan juga tempuhlah jalannya para salafus soleh. Inam enam. Taba aga karena mengikuti dirimu itu adalah yang menjadikan engkau itu nah, terjadi kelapangan. Nampasalafus soleh. Eh, para sahabat yang terdahulu dan juga orang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mereka menyebutkan Amir Ruh ja Jadi lewatkan sebagaimana dalil itu datang. Tidak engkau palingkan, tidak engkau rusak. Setelah Al-Quran dan juga Sunnah turun kepada para sahabat. Mereka membaca ayat tersebut dan juga nah, hadis tersebut. Tidak ada di antara mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Maka wajib bagi kita untuk bersabar sebagaimana para sahabat mereka itu telah bersabar. Baik dalam agama, keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Mas'ud asy-syumarahallahu ridhina, eh, Mas'ud Lemankanlah mustanad barulah siapa itu. yang eh, ma, i, berusaha untuk mengikuti Pak Stalin Bima Katmado jadi hendaknya mengikuti apa yang telah diwad, yaitu parasah bafainal haji, hainal hia lah tuhman alaihul fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak ada keamanan dirinya dari fitnah. Lihatlah berapa banyak dari manusia yang dulu mereka itu bersama kita, tapi sekarang mereka telah dibawa oleh angin eh, ke sana kemari. Kemudian mereka berpaling dari kebenaran. Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Nah, mengikuti, nah, Karena orang-orang yang, nah, orang-orang yang masih hidup tidak ada keamanan dari dirinya dari fitnah. Kemudian mengikuti dalam sisi dalam sisi ilmu. Kita lihat para para sahabat, hidup Allah Taala alaihim, mereka sebaik-baik manusia hatinya, hatinya termasuk hati yang paling baik. Wah aku mahilmah dan juga paling dalam keilmuannya Wah aku luhul takalufa. Nah mereka paling sedikit takalufnya. Meskipun keilmuan mereka itu dalam, mereka tidak menafikan, meniadakan tentang sihir sihirat Allah, bahkan mereka menetapkannya. Dan nah, mereka juga tidak takkan tidak berlebihan -be beribadah soalnya Al Quran dan Sunnah dan kesimpulannya bahasanya hendaknya kita senantiasa mengikuti kepada para sahabat dalam memahami Al Quran dan Sunnah dan juga dalam permasalahan agama. Nah dalam sisi etikod dalam sisi perbuatan amalan dan semisal dengan itu. Tapi beri nisbah Al Asina, Al Asina. إذا كانت خارج الدروس يعني كل كل سؤال يكتب في وقت درسه مثلا أصول الثلاثة إذا كان إشكالات تكتب السؤال فيما يتعلق بالأسس الثلاثة فإن حصل وقت للإجابة أجيب عليه وإن تؤخذ تأخذ وتجاب في اليوم الثاني إن شاء الله وهكذا بالنسبة لي بقية الدروس أما الأسئلة الخارجية التي لا تتعلق بالدروس فهذه تعطى أحد الإخوة إما أبو مقبل أو نحو ذلك طيب أو يعني وقبل ذلك عند أخينا أبي حازم تعطى الأسئلة ونأخذها إن شاء الله تعالى وتكون الإجابة عليها في اليوم الثاني حتى يعني لا يحصل ملل أكثر وإطالة طيب وتحصل الفائدة بإذن الله عز وجل فمن عنده سؤال فيما يتعلق بالمادة التي تدرس مثلا نحن درسنا اليوم هذا جاء إشكال عند شخص في درس في هذا الدرس يكتب ويأتي بها فإن بقي وقت إن شاء الله نحا حار يكون لنا ربع ساعة طيب يعني السابعة كم السابعة والربع أنت يا كذا بحيث يكون ربع ساعة الإجابة هذا فيما يتعلق بدرس هذا أيضا عمدة رحكان درسنا عمدة رحكان هناك إشكالات أيضا سجل هذا pertanyaan pertanyaan ada pun pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran Misalnya usul salasah Ataupun umdal akam Maka kalian tulis pertanyaan tersebut Dan akan dijawab Pada enam Akhir dari pelajaran misalnya, misalnya Pelajaran usul salasah akan dijawab Pada waktu usul salasah Dan seterusnya Kalau nanti tidak ada waktu lagi Maka soal itu akan diambil dan akan dijawab Pada waktu yang lainnya Adapun berkaitan dengan Pertanyaan selain pada pokok-pokok pelajaran yang ada maka hendaknya nah kalian tulis kemudian berikan kepada enam ee eh, akh hab muqbil yaitu nah misalnya Ali Abbas ataupun kepada saya sendiri eh, hal ini untuk menghindari kejenuhan dan untuk menghindari mungkin terlalu lama nah sehingga akan memperoleh faedah dan ridha Allah Subhanahu wa taala انا Alhamdulillah. ربنا